والله سبحانه وتعالى يؤدب المؤمنين بهذه الآداب وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب سليمة الصدر بهذه المشاعر طاهرة القلوب نظيفة التصورات والطفل الذي ينشأ في هذا البيت المسلم ينشأ على صلة قوية بالله فيحس بأنه مستمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها فيكون في مأمن من الأمراض النفسية لأن الإيمان بالله خالق الإنسان ومدبر الكون يجعل الإنسان يحس بأن له سندا قويا في هذه الحياة ولذلك فلا تقاد في وجود الله أهم وسائل الوقاية من الأمراض النفسية والعلاج من مرض الوحدة يقول الدكتور فرانك لابخ العالم النفسي الألماني مهما بلغ شعورك بالوحدة وحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبدا فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من ان الله يسير على الجانب الاخر ولعل هذا هو معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم الحديد الرابع والمجتمع الاسلامي الذي يعيش فيه الطفل مجتمع يقوم على الموده والثقه والتعاون والتعاطف فالمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمن يقيم العداله في الأرض وهو في رعاية الله تعالى وفي الآخرة مأواه الجنة وهو يحس بهذه المقاييس الجديدة الخاصة بالمجتمع الإسلامي الذي أراده الله تعالى والمؤمن متصل بالقرآن الذي أنزله الله ليكون شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الإسراء الثانية والثمانون ذلك لأن الإيمان نور يشرق في القلب فتشرق به النفس فيرى الإنسان الطريق أمامه واضحة فلا يصيبه اضطراب ولا قلق وعقيدة الإسلام حين تتغلغل في النفس تدفعها إلى السلوك الإيجابي السليم الذي يجعل المؤمن مطمئنا ثابتا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إبراهيم السابعة والعشرون والاسلام يهيئ نفس المسلم لتحمل صعوبات الحياة ولا نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات البقرة الخامسة والخمسون والمئة وبالنقدار صبر الانسان على ما يلقى بالنقدار ثواب الله له انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الزمر العاشرة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 وفي المعارك الإسلامية التي تقام لتحقيق العدالة في الأرض يطلب من المسلمين أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا في سبيل الله فإذا ما أصابهم ضر في المعركة فهذا أمر طبيعي والضرر متبادل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون النساء الرابعة والمئة وفي مسألة الموت والحياة يبين للمسلمين أن كل نفس ذائقة الموت، وخاطب نبيه الكريم فقال إنك ميت وإنهم ميتون الزمر الثلاثون وعلى الإنسان أن يمتثل لأمر الله وأن يصبر على ما أصابه وبعد ذلك مما يخاف الإنسان إنه يخاف من الضيق في الرزق والله سبحانه وتعالى يطمئنه بأن الرزق مكفور له وفي السماء رزقكم وما توعدون الذاريات الثانية والعشرون فالمسلم يتطلع إلى السماء وإلى الله الخالق أما الأرض وما فيها من أسباب ظاهرية للرزق لا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب وليس معنى هذا إهمال الأرض فالإنسان مكلف بإمارتها ولكن المقصود أن يعلق نفسه بها وأن يغفل عن الله في إمارتها فهو يعمر الأرض آخذا بأسباب السماء متطلعا إليها وهو مستيقن أن الأرض لا ترزقه ففي السماء رزقه وما وعد الله تعالى لا بد وان يكون وبذلك يعيش قلبه موصولا في, في السماء وقدماه ثابتتان في الأرض والإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فهو في الحالة التي أنشأ الله عليها قبل أن يتناوله الانحراف، فطرة الله التي فطر الناس عليها الروم الثلاثون وعلى الإنسان أن لا يتطلع إلى ما في يد غيره أو إلى أن يكتسب أشياء فوق قدراته المادية والجسمية واستعداداته الفطرية وبخاصة وأن ما في يد غيره قد يكون مقصودا به الفتنة وقد عافاه الله منها ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه طاها الحادية والثلاثون والمئة والإنسان قد يخاف من المرض والإسلام يطلب من المسلم أن يلتمس العلاج ويرشده إلى, أي إلى أن ما يصيب المؤمن له ثواب عليه حتى الشوكة يشاكها والمسلم بكل خير على كل حال إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وقد يخاف من ضغط الحياة عليه لسبب من الأسباب والرسول الكريم يبين للمسلم أن عليه أن يكون موصولا بالله تعالى ولا يهمه الناس لأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضر ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وفي عصرنا الحاضر توجد مشكلات كثيرة بسبب الجنس والإسلام قد وضع الأسس لتنظيم صلة الرجل بالمرأة فهو يرفع هذه الصلة بالزواج فلا يستقدرها ولا يكبتها ولا يهملها ويجعل أساس الزواج التقوى ويحطم أمامه العراقيل التي توجدها المجتمعات المختلفة كالمهر المرتفع والسكن الراقي وتجهيز الغالي فكل هذه أشياء مادية ليست بذات قيمة كبيرة وقيمة المرأة ليست في هذه الماديات ولكن في تحقيق معنى السكن والطمأنينة والعيشة الهادئة وفي الحديث الشريف خير, الناس خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسك ومالك رواه الطبراني أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو حفاظ على المرأة لا يبيح الاختلاط المثير ولا يبيح الخلوة ولا يبيح الملابس المثيرة لما لها من خطورة فيمنع إبداء الزينة إلا للزوج والمحارم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور الحادية والعشرون ثم أقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الآية النور الحادية والثلاثون المؤمنات عن الحركات التي تعلن الزينة المستترة وتهيل الشهوات الكاملة وتوقظ المشاعر الهادئة ولا يضربن بأرجلهن ما يخفين من زينتهن النور والثلاثون ومن ذلك الإثارة عن طريق أجهزة الدعاية والإعلام ومن واجب المسلمين أن يطلبوا منع هذا ومن واجب ولي الأمر أن يمنع فهو مسؤول أمام الله وأمام الناس والمسلم مطلوب منه أن يتعفف حتى عن النظر للمرأة وليس له إلا النظر الأولى العفوية أما الثانية فهي عليه والإسلام بذلك يريد حماية المسلم من الأخطار النفسية التي يتعرض لها نتيجة لما يحدث في المجتمعات التي تظهر زينات المرأة فتثير الشهوات وتحدث الصراعات داخل النفس وتكون سببا من أسباب الكوارث عليها والإسلام يربي أبنائه على البعد عن الحقد والكراهية والحسد وقد أثبت العلم الحديث أن لهذا كله تأثيرا كبيرا على جسم الإنسان وعلى نفسه فهو يرفع ضغط الدم ويحدث جفافا واضطرابات خطيرة في الغدد الصماء وعسرا دائما في الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي وأرقا وشرودا والنفور والشميزاز يؤديان إلى أمراض نفسية كالحساسية والحساسية ذاتها نوع من أنواع النفور نفور الجسم من مواد غريبة عليه والإسلام يربي أبنائه على الأمل والبعد عن اليأس ذلك لأن اليأس والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن والقرآن الكريم يقول ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يوسف السابعة والثمانون ذلك لأن اليأس يؤدي إلى انقباض الكورتيزون في الدم والغضب يؤدي إلى ارتفاع الأدرينالين والتروكسين في الدم بنسبة كبيرة وإذا استسلم الإنسان لدوافع الغضب واليأس أصبح فريسة سهلة لقرحة المعده والسكر وتخلص القولون وأمراض الغدد الدرقية والذبحة وهي أمراض لا علاج لها إلا المحبة والتفاؤل والتسامح لأنها في حقيقتها أمراض نفسية ومن هنا ندرك أهمية وصية النبي للصحابي الذي جاء يطلب نصيحة بقوله وكررها ثلاثة كما ندرك أهمية قوله صلى الله عليه وسلم عزيزي المستمع بعد كلمة بقوله لم يذكر شيئا ولعله يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لا تغضب كما ندرك أهمية قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه ومقاومة الأجسام للأمراض تكون على أعلى مستوى من الكفاءة إذا كان هناك انسجام بين كل الخلايا والغدد والأعصاب وهي حالة ترتد في النهاية إلى صورة من صور الائتلاف الكامل بين النفس والجسد ولهذا يرى الأطباء أن الإنفلونزا تعاود الإنسان بكثرة لأسباب نفسية حقيقة انه بد من وجود اسباب ولكن لا بد من وجود قابلية للعدوى ايضا والقابلية حالة نفسية كما انها حالة جسمية وقد بدأ الاطباء يتجهون الى ان مرض السل قد يكون سببه نفسية ومن الاشياء التي تلفت النظر ان بعض الامراض كالاكزيما ام كان احداثها دوسطة الايحاء اثناء التنويم المغناطيسي. كما ان الحالة النفسية يمكن ان تكون سببا في الحمى والصداع والضغط والسكر والروماتيزم والسرطان. ومن هنا فإننا نجد أن المؤمنين الصادقين الذين سلمت نفوسهم وصفت قلوبهم بإخلاص الإيمان لم يتعرضوا مطلقا للأمراض النفسية التي تدر وراءها الأمراض البدنية ذلك لأن هذه الأمراض بنوعيها لا تظهر إلا مع ضعف الإيمان أو مع فقدانه حين تتسرب الوساوس إلى النفس فتنشأ العقد وتكثر الحاجة إلى الأدوية المنشطة والمهدئة والمخدرة التي لا يعتدل بها معوج من النفوس وسيظل الصراع قائما في زوايا النفس التي ضعف ايمانها ومن هنا يقول الدكتور بريل ان المرأة المتدين لا يعاني قط مرضا نفسيا وانصح علماء النفس بان يكون للانسان مثل اعلى في الحياة او مبادئ او فلسفة دينية او خلقية تكون عونا له على البت السريع فيما يعرض له من مواقف حافلة بالصراخ وتكون سلاحا يستمد منه في شتى ظروف الحياة حوافز إلى العمل قوية عالية تتلاشى دونها الثروات الكاذبة وحبذا لو أوتي من الصبر والحكمة ما يستطيع بواسطتها أن يتعرف على نفسه فيفهم دوافعه الخاصة ثم يعمل على حسم النزاع بينها عن طريق الفكر والنقد الصريح العلاج النفسي يقصد بالعلاج النفسي الأسلوب السايكولوجي الذي يتخذه في علاج الاضطرابات الشخصية أو الأمراض الجسمية النتيجة عن النواحي النفسية والعلاج يبدأ من معرفة أسباب الاضطرابات النفسية التي أدت إلى هذا الخلل في وظائف الجسم والنفس وفي العصر الحاضر نجد أساليب كثيرة استخدمت في علاج الأمراض النفسية ولعل أهم هذه الطرق واحد العلاج بالإيحاء وذلك بأي يثبت إنسان في نفس المريض فكرة يتقبلها دون مناقشة أو نقد أو تمحيص لما بينهما من صلة الروحية أو لما يعتقده فيه من علم وقوة وقد يكون الإحاء خارجيا حين يكون مصدره شخصا آخر وقد يكون ذاتيا حين يكون مصدره الشخص المريض وذلك بأن يوحي إلى نفسه بما يريد ومن أشهر المعالجين بالإحاء النفسي الذاتي العالم النفسي الفرنسي كافيه. اثنان العلاج بالإقناع يلجأ المعالج إلى عقل المريض لا إلى إيمانه فاستخدم المناقشة والمنطق لا ليفسر له طبيعة مرضه ولكن ليلقنه بأن أعراض مرضه ستزول وهذه طريقة الفونس ديبوع ثلاثة العلاج بالتنفيس والتعبير وذلك بإطلاق صراح الدوافع المفتعلة وإرضاء الحاجات المزموته. والتعبير عن الانفعالات المقضومة وذلك بتهيئة الفرص الملائمة لذلك او بمعاونة المريض على التماس وسائل سليمة لهذا الارضاء التنفيسي الذي يتمثل غالبا في الحاجة الى التقدير والحاجة الى الامن بمعناه الواسع الصحة والعمل والاولاد والتنفيس من اظهر الحاجات التي يترتب على زمتها اعتلال الصحة النفسية للفرد والنقابات المختلفة قامت بهذه الناحية فأصبح الفرد يعبر عن نفسه بالقول أو بالفعل متحررا من الخوف والسخرية وأصبح يحس بأن له صوتا وله قيمة ويأخذ رأيه ويستشار بل وتتاح له الفرصة للزعامة والسيطرة أربعة العلاج بالفهم والاستبصار ويكون بشرح المشكلات ومناقشتها وذلك إذا استجاب الفرد للتفسير لحاجات المريض لمستواه العقلي وعلى شرط أن يسهم المريض بقصط وافر في حل مشكلته في نفسه وفي وضع الخطة التي سيسير عليها في المستقبل فلا يكون موقفه موقفا مستمع السلبي لا غير ويزداد فهم الإنسان لمشكلاته حين يقصها على صديق أو حين يحاول كتابتها بالألفاظ عندئذ تتضح المشكلة وتتبين ملامحها الغائصة خمسة العلاج باللعب العلاج باللعب فيه منفذ كبير غير ضار لكثير من الغرائز والرغبات المكبوتة التي لا يمكن تنفيذها في الواقع وفي ألعاب الأطفال كثير مما يرضي غريزة التصلت لديهم وهو نشاط حر تلقائي غير مفروض وفيه تظهر كثير من سمات الشخصية التي لا تظهر في العمل الجدي 6- العلاج بالعمل وهو يزيد من ثقة الفرد بنفسه وبخاصة عندما من تعوزه هذه الثقة بنفسه فالعمل يجتذب المريض من عالم الخيال الذي يعيش فيه إلى عالم الواقع كما أنه يذهب عنه شيئا من الملل ويقوي إرادته على التركيز ويشعره بشيء من الثقة حين يوفق إلى إنجاز عمل ما بل قد يبدأ المريض بدافع إيحائي إلى الشفاء وسلوك المريض أثناء العمل يعين على تشخيص مرضه وبالتالي على اقتراح الوسائل الملائمة لعلاجه سبعة العلاج بالإرشاد العلاج بالإرشاد وسيلة من وسائل علاج الأمراض النفسية وحالات سوء التوافق الخفيفة وهو إرشاد مفروض وإرشاد ذاتي ففي الأول يقف المعالج من المريض موقف المعلم الآمر المسيطر من تلميذه يكلفه القيام بأعمال خاصة أو ينظم له أوقات فراغه وعمله بما يراه صالحا لتخفيف ما لديه من عدوان أو خجل لزيادة شعوره بالأمن فقد يضع له خطة أو يقدم له من المعلومات والنصائح ما يصحح ما لديه من معتقدات خاطئة أما العلاج الثاني فيكون موقف المعالج من المريض موقف المدرس الديمقراطي الحديث من تلميذه وهو سلبي أكثر منه إيجابي والمعالج يخدم أهداف المريض وما يريده لنفسه من مستوى للطموح فالمعالج يشجع المريض على أن يبحث بنفسه وينقب في ماضيه من طفولته بنفسه وظاهر من هذا أن أنصار الإرشاد الذاتي يؤمنون بأن التعليم الحق لا بد وأن يقوم على النشاط الذاتي للمعلم وهذا المذهب يروج له كارل روجرز ثمانية العلاج بتحليل الشخصية يتبع في الحالات التي يكون فيها سوء التوافق ناشئا عن اضطراب في الشخصية أكثر من ظروف الحياة الاجتماعية وإلحاحها وهو يقتضي في العادة واقتا طويلة ومهارة خاصة لمن يقوم بالتحليل وعلى رأس المعالجين بتحليل الشخصية فرويد تسعة المذهب الديني على أن مما يلفت النظر أن العصر الحديث نشأ فيه مذهب للعلاج النفسي اتجه إلى الدين لما له من الأثر الفعال في شفاء الأمراض النفسية وأصبح المذهب الديني مذهبا قائما بذاته يهتم بدراسة الضمير والذات الأخلاقية والحياة الشعورية وترتب على ذلك اهتمام أصحاب هذا المذهب بالدراسات الخاصة بسيكولوجية الذات واعتبرت الاضطرابات النفسية استجابات غير سوية لضمير المريض بسبب ما تعرض له من إهمال أو نتيجة لقيام الفرد بسلوك يتضمن أنواع من التحدي السافر لقوة الضمير ومن هؤلاء استيركلل الذي يرى أن هناك ارتباطا إيجابيا بين المرض النفسي وعذاب الضمير فالإثم قد يكون له تأثير ضار مدمر للشخصية عندما يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنه أو يصححه وتلعب التربية الجيدة في الأسرة والمدرسة دورها في العناية بنمو الذات وتنميتها ومساعدتها على النضج لكي تصبح صمام أمن للفرد وملاءمة الذات عملية يستطيع أن يقوم بها المعلم وعالم الدين والآباء والأمهات والموجه النفسي ويرى أصحاب هذا المذهب أن الدين هو الطريق إلى العقل والقلب وهو يحدث نوعا من غسيل المخ للفرد والدين والدين هو الطريق إلى إبقاء ودوام القيم الإنسانية التي تعتبر إطارا سليما لسلوك الفرد وتصرفاته وأسلوب حياته وهو من العوامل المساعدة للإنسان على التغلب على التوترات والصناعات والصراعات التي يتعرض لها العلاج النفسي في الإسلام يقوم العلاج النفسي في الإسلام على أساس روحي، يدعو الإنسان إلى معرفة مكانته في الكون فهو خليفة الله في الأرض خلقه وسخر له جميع ما في الكون حتى يقوم بأمارة الأرض وتحقيق العدل فيها فالإسلام يدعو الإنسان إلى حسن إدراك صلة الله تعالى بالوجود ومكانته منه قبل كل شيء ثم يغذي قلبه وعقله بمبادئ الإسلام السامية كالمحبة والأخوة والبر والتقوى وعلى أساس هذه المبادئ ينظم الإنسان حياته كلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحقق رسالة الله في الأرض ويبدأ العلاج بالنسبة للمريض عن طريق وصله بالله تعالى فيبدأ من الشعور بالراحة والطمانينه لأنه يحس بأن له سندا قويا في الحياة فيبعثه هذا على التغلب على مشكلاته والنظر إلى الحياة بعين راضية والإيمان هو نظافة القلب والنفس من الوساوس والشكوك هو الدعم الذي ينشأ عن هذه النظافة للخلق القويم والجسم السليم والإيمان لذلك يزيل جميع العلل المادية والحضارية في عالمنا المعاصر إذ أن الأمراض النفسية تزداد مع نشاط الحياة القائمة على المادة وحدها بعيدة عن الإيمان وقوته إن الإنسان يصبح على أفضل ما يكون عندما يكون على وفاق مع خالقه يقول الدكتور كارل بونغ وهو من أعظم أطباء النفس في كتابه الإنسان العصري يبحث عن نفسه إن كل المرضى الذين استشاروني خلال ثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العالم كان مرضهم هو نقص إيمانهم وتزعزع عقائدهم ولم ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إيمانهم ويقول ديل كارنيجي إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهر القلق والتوتر العصبي وأن يشفي هذه الأمراض والأطباء النفسانيون ذكروا العلاج بعد أن لمسوا بأنفسهم في مصحاتهم مدى انتشار الأمراض النفسية وعمقها في المجتمعات المتمدينة ومدى تأثيرها على الناس وسلوكهم ذلك لأنهم ساروا في اتجاه المادة بدون أن يكون لديهم مصدر من الإيمان يحميهم والدكتور ماير أحد أطباء مستشفى ماير بأمريكا يقول إن القلق يجعل العصارات الهاضمه تتحول إلى عصارات سامة، تؤدي في كثير من الأحيان إلى قرحة المعدة. وأصف الدكتور ويليام جيمس أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد العلاج في قوله إن أعظم علاج ولا شك هو الإيمان. ولقد نشرت مجلة ليديز هوم جورنال ولقد نشرت ليديز هوم جورنال إحصائية عن القلق. جاء فيها إن سبعين في المئة من القلق الذي يعانيه الناس مرجعه إلى المال وليس من وقاية للناس من هذه الحوادث إلا الإيمان بالله الرزاق الذي يقسم الأرزاق بين العباد دون أن يكون للمرء دخل فيها ويأخذ الدكتور بول إيرنست أدولف الطبيب الجراح الموضوع من زاويات أخرى فيقول إن معظم القرح المعوية لا ترجع إلى ما يأكله الناس وإنما إلى ما تأكله قلوبهم ولا بد لعلاج المريض من علاج قلبه وإحقاده أولا فالإحصائية التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية عن المجندين والمبعدين عن التجنيد لأسباب النفسية جاء فيها إن المطلوبين للتجنيد كانوا خمسة ملايين وبعد منهم لأمراض نفسية مليون وثمانمائة واربعون ألف بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة ثم سبح بعد الدخول 1884 و 718 عزيز المستمع ربما كان الرقم مغلوطا وربما كان 718 1884 لأسباب نفسية أيضا فبلغت النسبة بذلك أكثر من 50% وهي نتيجة مروعة بالنسبة لأكبر دولة في التقدم المادي والعلمي في العصر الحاضر ولكن مما يقلق, مما يقلق الإنسان في هذه الحياة إنه قد يقلق من خوف الفقر وهنا يصل الإنسان بالله الذي تكفل برزق كل حي وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الذاريات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون وعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله بلا وساطة بينهما يلجأ إلى الله ويستعين به ويطلب منه أن يحميه من الفقر ولكن الدعاء لا يكون لطلب الحماية من الفقر وحده ولكن أيضا من أشياء أخرى تؤثر في صحة الإنسان النفسية وقد ذكر في الحديث الشريف اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواه أبو داود وأيضا في الحديث الشريف اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ومن هنا فإن الحديث الشريف يربط بين الكفر والفقر بين الدنيا والآخرة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا امامه في المسجد في غير أوقات الصلاة فقال له ما لي أراك يا أبا امامه في المسجد في غير أوقات الصلاة فقال يا رسول الله هموم ركبتني وديون لزمتني فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمك كلمات تقولها في الصباح والمساء يفرج الله عنك همك ويقضي عنك دينك فقال بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة فما زلت أقولها حتى قضى الله عني ديني وفرج همي أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخوف من الناس وإذا كان الخوف من رئيس أو غيره فعليه أن يعتصم بالله وأن يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له كما جاء في وصية النبي الكريم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك لأن ما في يد العبد قليل وما في يد الله كثير بل إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كان الأمر كذلك ما سقى الكافر منها جرعة ماء الخوف من الله إن كان الخوف من معصية اقترفها الإنسان فالله سبحانه قد فتح باب التوبة على مصراعيه في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الزمر الثالثة والخمسون فهي رحمة واسعة تسع كل معصية وتسع الشاردين جميعا وتدعوهم إلى الأمل والرجاء والله سبحانه وتعالى لذلك يمده بالعون ويوسع له في الرحمة ولا يطلب من عباده المسرفين على أنفسهم إلا الإنابة والعودة إلى إيثار الطاعة بلا طقوس ولا حوارز ولا وسطاء ولا شفعاء صلة مباشرة بين العبد وربه وقد سمع عمر بن الخطاب أن رجلا أن انتابه اليأس من مغفرة الله تعالى فأغرق نفسه في المعاصي فكتب إليه عمر بن الخطاب كتابا يقول فيه حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الثانية والثالثة عزيز المستمع هذه من الآية الأولى ولعله تصحيح فأخذ يكرر قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب حتى تاب إلى الله فتاب عليه انتهى الشريط الثاني عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي